اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقر فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا ان ما توعدون لصادق وان الدين لواقع